أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات الأرض رب إنهم إلا بالحق واجل المسمى والذين كفروا ما أنجرو معرضون. خل آرائكم ما ترون من دون الله أروم أزلكم من الأرض ونرشلكم في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أسرته من علم إن كنتم صادقين وما أضل من يدعو من دون الله من لا لا يستجيب له إلى القيامة هم عنده مغافلون وإذا حشر الناس كانوا دون آدم أو كانوا ببعضهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ افْتَرَاهُ فَإِنْ افْتَرَوْهُ فَلَن يَكُونَ لَهُم اللَّهِ شَيْءٌ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُظْهَرُونَ فِي تَكَاذِبِهِمْ لَوْلَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَضَلُّوا فِي قُلْ مَا كُنتُ وما ما يفعل مِنَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ كَرْمِي وَعِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ لِي من مِنْ بَنِي إسرائيل على عَلَى مِشْرِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْوَرْتُمْ إِنَّ اللَّهُ لَحَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَوَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَنَ خَيْرٌ وَإِذْ لَمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ هَذَا مُصَدِّقٌ قَدِيمٌ وَمِنْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَآمَنَ فَرِيقٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ووصينا الإنسان ببعالدي أحسانا قبلته أمه كرواه ومعاته كرواه وحمنه وفصاله ثلاث وشعرا حتى إذا بنوا أشده وبنوا أربعين سنة قال ربي وزعني أن أشكوا نعمتك التي أنعمت علي ببعالدي وأنا من الصالح أنت أرضى وأصلحني من ولا الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا تجاوز من سياد من أصحاب الجنة وعاد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قالوا أرضي أفر لكم أتعزاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وما يستغيث عن الله وإلك آمين إنما الله حق فيقول ماذا إلا هناك الذين حق عليهم القلوب يوم من خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيه وأمرهم لا يغرون وَيَوْمَ يَعْرِضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَمْ تكنْ طَيِّبَاتٌ حَيَاةُ الدُّنْيَا بِهَا فَالْيَوْمَ تُزْهَقُ عَنْكُمْ وَبِمَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ تَوَدُّرُونَ وَالْكُفَّارُ أَضَاعُوا الْأَنذَارَ قَوْمَهُمْ بِالْإِحْقَابِ وَقَالَ الَّذِينَ نَظَرُوا مِن بَيْنِ دَارِهِمْ الْخَالِفِيِّ أَلَا تَأْتُونَ زئتنا لتافكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله قال إنما العلم عند إن الله وبلغكم ما أرسلت بيه لكني أراكم قوما تجعلون ولما رأوا عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارضهم ذهبنهم استعجلتم به ريحوا في عذابنا لهم تدبروا كل بِمَا لما يبصفوا لا فرأوا إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجنبين ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم ويجعلنا لهم سماعا وأبصارا فما أبنى أنسمهم ولا أبصار ولا من شيء كانوا يجهدوا المعيات إنه وَنَزَّلْنَا لك عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهُ وَأَمْنُوا من لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجْجِرْكُمْ مِنْ عَزَابٍ أَلِيمٌ وَمَنْ لَا يُجْبُ دَاعِيَ اللَّهُ فَلَسَمُوا عَزِّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَسَرَ مُنْ دُونِهِ أَوْلِئًا أولئك في ضلال مبين أو لم يرَ أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يخلق إلا بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير ويوم يورد الذين كفروا النار أليس هذا من حق ربنا وربنا قال فذوكم عذاب ما كنتم تكفرون فاصمروا صمروا عزم الرسل هذا استعجل لهم كأنهم ما يوعدون لم يلبسوا إلا سعد منير بناء فهل يهونك أن